بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بخسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقص ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل بات الأتمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالبخار وخلق الجن من مارج من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 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم من تنفذوا من أقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يغسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجل الجمتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهم مقاطرات الصرف لم يطمثهم إنس قبلهم ولا جان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 وَمِن دونهما مَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ ربكما رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ مَتَارِفَ ربكما تكذبان رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ربكما تكذبان رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقطورات في الحيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمدهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرة خضر وعبقرين حشان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإتران